وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَأَرَوْا أَنَّ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ سب سل نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعد كل عد لله خذ منها ولا